بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا الصحيحة أبي بلاد الحناق أخ من الإخوة الحضار ما أدري الان حاضر أو لا قال هذا ما ألا توثيق فكيف توثقونه أنا تخيلت انه سرق ما ألا توثيق ولهذا وعدت أنه في اليوم القادم أراجع وأشوف يجوز أحد ثلاث ناقل عنه أو شيء من القبل بينما أنا اليوم راجعت شفت الشيخ الطوسي والنجاشي رحمة الله عليهما كلاما ما اثقانه بعد هذا الأخليش قال لي أنا ما أجل قالوا كل حال ولهذا من ناحية السند ليس في كلام من ناحية الدلالة ذكرنا طريقين لإبطال عليكم السلام الحمد الله لإفطال الدلالة أحدهما ان هناك نكتتين في الرواية تجلبان الانتباه أولا لما تفرق الإمام سلام الله عليه بين العيب والهلاك ففي الهلاك عين يوم الغاص وفي العيب عين يوم الرات وثانيا أنه لو فرضنا ان القيميات قيميات المفروض ان يعين يوم التلف ليس يوم الغصب لان العين المغصوب ما دامت موجوده بعدما دخلت الذمه فان الذمه ليست ظرفا للاعياد وانما الذمه ظرف للكليات ومتى يتحول المضمون من العين الى الكلي يوم تلف حينما يخلف بعد خرج من ظرف العالم الخارجي وما ممكن ان يدخل في الذمه لان الذمه ما يتحمل اعيانه فقهرا يتح يتحول الى الكلي والكلي مثلا هو المثل او القيمه فلو قلنا بأن القيميات قيميات الذي يخبر بالدين أنه المفروض أن تكون القيمة قيمة يوم التلف فلماذا الإمام صلى الله عليه وسلم قال قيمة يوم الغاسب طبعا كل هذه لو كنا والتعبد خن نقول إحنا شي خصنا ما هو كذا ما يتقلنا ان نناقش وليس المقصود النقاش بشيء يثبت بالروايات ولكن المقصود ان هاتين النكتتين تسرعان الانتباه وتصرفان الرواية اصلا الى معنى اخر غير المعنى الذي فهم من الروايه والمعنى الاخر قاض أن النظر كان إلى أوصاف الحيوان من سمن وهزال ونحو ذلك والنظر كان إلى العيب من حيث أن العيب قد يزيد وينقص عليكم السلام إلى يوم الرات وعليه فما فالرواية ما علاقه بالقيمة السوقية بال يعني بالتبرم السوقي ولا بقانون العرض والطلب ما له علاقه بهذين العنوانين انما قال بالنسبه للهلاك قال يا الغصب لان الحيوان بالشكل الذي كان من سمن او هزال اصبح مغصوبا فطبيعي انه في اليوم الذي يرد أو في اليوم الذي يريد أن يرد القيمة إذا كان قيميا أو المثل يجب أن يلحظ قيمة يوم الغاصل وفي العيب هم من الطبيعي أنه يجب أن يلحظ قيمة يوم الأداء لأن العيب كل ما يبتسق يزداد ضماني أنا الى يوم العلم وكلما يتضيق خبيق يقل لان العب راح فاذا كان هذا معنى العباره فالرواية اجنبيه عن المقام هذا البيان الاول كان والبيان الثاني هو استفدنا استفدنا نفس النتيجة لكن عن طريق اخر استفدنا عن طريق قوله قيمة بغل يوم خالفته حيث أن هذا بناء أن على عدم وجود الألف واللام كما هو المشهور في الرواية وبناء أن على أن لا نقرأ قيمة بغل بالتنوين وإنما بالإضافة قيمة بغل يوم خالفته وإنه إذن هذه الإضافة به احتماله. احتمال أن يكون لدينا القيمة مضافة إلى الباغل والباغل مضاف إلى يوم المخالفة هذا احتمال وإحتمال آخر هم وارد ما مثل ما يقولون إذا جعل أحتمال بطل الإسلام الإحتمال الآخر هو أن يكون الباغل مضافا إلى يوم المخالفة والقيمة مضافا إلى هذا المركب إلى بغل يوم خالفته بغل يوم مخالفة يعني القيمة وراء إلى بغل يوم المخالفة إذا النقطة كامنة في بغل يوم المخالفة بغل يوم المخالفة يختلف قد يختلف عن بغل يوم الأداء أو بغل يوم آخر مال بلا بالهارس شو بتختلف؟ وإنما بغلل يوم المخالفة بغلل يوم المخالف يختلف في ماذا؟ يختلف الاوصاف من السن او هزات أو يختلف في مقدار القيد فننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها في البيان الأول ولدينا بيان ثالث هم نستطيع أن نقوله وهو أننا لو امننا بما ادعيناه من أن من أن المرتكز وقلائيان مثلية كل الأمور هكذا نحن قلت ان المرتكز غلائياً مثلية في كل الأمور وحتى فيما لا مثل له وذلك لأن الشيء ما لأ العين ما دامت موجودة في الخارج ظرفها ظرف الخارج ما مستحيل أن تنتقل إلى الذمة فإن الذمه ليست لل. أعيان وبالمجرد ان تتلف، تنتقل إلى الكل والكل هو المثل حتى لو لم يكن مثل في الخارج الكل قصوصية العينية ثلثت وانتهت أهران تنتقل إلى الكل والكل هو المثل غير ما هناك إن قلت ما فائدة انتقال المثل إلى الدنيا الفائدة واضحة الفائد أنه دائما سيكون المقياس قيمة يوم الأداء لأن المثل باقي في ذمتي إلى يوم الاداء هذا ما قلنا إن صح هذا الكلام نقول أنه هذا الارتكاز يجعل الرواية منصرفة عن الفروض النادرة لقد شرحنا بالامس ان فرض التبرم في ذا خلال خمسه عشر يوم في ذاك الظرف الزمني نادر وبعيد وفرض اختلاف العرض بالطلع في البعير بعيد نعم هذا في الفواكه ليس بعيد لان الفواكه ترافق اشياء فينزل قيمتها او الفواكه تنتهي كانت رائجة فتنتهي خلال 15 يوم فيصعد قيمتها في الفواكه معقولة في البعيد بعيد خب فاطلاق الروايات منصرف عن هذا الفرض البعيد لا اقول ان ندرة ندرة المصداق اوجب الانصراف لا اقول هكذا حتى يقال ندرة المصداق لا توجب كما قال المحققون في العلم العصول ان ندرة المصداق لا توجب انصرافا الا الانصراف البدوي ما القيمة لا اقول هكذا لا أقول أن ندرة المصداق أوجبة الانصراف بل أقول ذاك الارتكاز أنا أقول هذه الندرة تساعد على أثر الارتكاز ذاك الارتكاز العقلائي الذي ادعيناه وهو أن كل شيء حينما يتلفين يتبدل في ذم إلى المثل لا إلى القيمة هذا الاستكاز يريد يوجب الإنصراف فإن فرض أنه ما ممكن أن يصرفنا عن شيء كثير الوجود عن شيء عن مصداق كثير الوجود لكن حتما يصرفنا عن مصداق نادر الوجود. ذلك الارتخاذ مناسبة عرفية تؤثر في ظهور الكلام قول ما تقدر تؤثر في ظهور الكلام بصرفه عن مصداق كثير الوجود خط لكنه يغينا تؤثر في صرف الكلام عن مصداق نادر الوجود ففرق بين أن نقول أن ندر وجبة الانصراف ابتداءنا هذا يرد عليه قول المحققين في علم الاصول من أن الندرة ما تخلق انصرافا إلا انصرافا بدويا أو نقول أن هذه المناسبة العقلائية اوجبت الانصراف إلا أن هذه المناسبة قد يصعب علينا أن نقبل أن توجب الانصراف عن مصداق كثير الوجود لكن ما يصعب علينا أن نقبل أنها توجب الانصراف عن مصداق النادر وخيم الوجود. هذا هو البيان الثاني هذا هو البيان الثالث إذا وهم إذا ننتهي إلى نفس النتيجة أن المسألة كانت مسألة السمن والهزال والمسألة كانت مسألة مقدار القائب هذا ليست القيمة السوقية بما هي السوق بما هي السودية. وعليه فآخر رواية أو لعلها أقوى رواية من الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها قيميات أيضا لم تتم خب. بعد ذلك إذن النتيجة النتيجه انه نحن اصل انقسام الاشياء الى قسمين مثلي وقيمي من ومن هنا كثير من الفروع والابحاث التي بحثت في, في كتب البيع نحذفها من ابحث نعم نلفت النظر الى ما أظن اشارنا الي في ابحاثنا السابقه وهو أنه قد يتفق أننا سائدا على ضمان المثل نضمن الشخص القيمها مثاله ما ذكرنا قبلا من أنه الثلج الذي غصبه أو او اخذه بالبيع الفاسد اصبه او اخذه بالبيع الفاسد الثلج الذي اخذه في قلب الصيف بعد ذلك بس لا تقول وصلنا الى قلب الشتاء والثلج سقط عن القيمة نهائيا لا وصلنا الى قلب الخريف فالثلج ضعفت قيمته هنا الارتكارة على ما يقبل انه أنا أضيف ثلج بهذا المقدار أقول هذا هذا ثلج وإنما سك... ال ارتكاز ال... العقل لا يقضي بضمان القيمة هنا باعتبار أنه الثلج أصبح لا قيمة له قيمة السعمال قيمته السعمالية أما أتكلم عن قيمة السوقية قيمته السعمالية ضعفت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 ماذا نقول في, الدر... في الدنانير والدراهم التي اسقطت من قبل السلطان هذا الكلام يأتي يأتي سواء في الدنانير والدراهم المتعارفه ذاك اليوم والتي كانت من الذهب أو الثغة وإسقاط السلطان أو تبديله كان يؤثر يعني كان يجعله عليه ضعيف القيمه الافروض الدرهم او الدينار من ذهب وفضه قيمته ضعيفه إنما قوة قوه القيمه بسكه السلطان والسلطان قد بدلت ويأتي ايضا في درا في دنانيرنا ودراهمنا اليوم والتي لا قيمه لها اصلا لولا سكه السلطان يعني هالورقة ورقة مال ألف ثمانة أو ألفين ثمانة أو شنو قيمة ما, ما أفروب أقدر ألف بيثد شوية شاك في هذا ألفين ثمانة هذا ما يعضي أصفة قيمة ملفوطة القيمة تقريبا منحصرة في سكة السلطة فلو أنه تبدلت السكه سكه الشهر راحت بهلاك الشهر ووصلت النوبه الى سكه الجمهوريه الاسلاميه فهل اقول لذاك الذي يطلب مني مليون تومان اقول اتفضل أنا اني الان لي مليون تومان مال زمان الشهر انت أنا اخذت من عندك مال زمان عن الشهر هاكوا بابا أرد بعد سوى؟ أقول لها كأخط وأحنا عملنا بمثلية كل الامور هل شغل يقول طبعا لا. هنا نشير إلى الروايات التي ما ادري بأي مناسبة بحثناها قبل أن أظن بحثناها بمناسبة أن السيء الخوي كان به على أنه لي له يقولون انهم الأولى انهم يقولون انهم قلنا لا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم لدينا روايتان الروايات انهم السند روايتان متعارضتان انهم عن يونس كتبت إلى الرضا عليه السلام والسنة التام ويونس ويونس بن عبد الرحمن والذي هو من أكبر الثقات من أصحاب الإمام الرضا صلى الله عليه إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراين تنفق بين الناس تلك الأيام كانت رائجة وليست تنفق اليوم لان السلطان بل بد... يقصد أن السلطان بد... بدل السك فلي عليه تلك الدراهم باعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس هالسك الجديد اللي تنفق بين الناس تأخذه كما أعطيته ما ينفق بين الناس الوسائل مجلد 12 بحسب طبعة الرباني باب عشرين من الصرف الحديث الأول صفحة أربعمية ثماني وثماني وبغض النظر عن المجلد وصفهم تستطيعون إذا أعدكم طبعة آل البيت تستطيعون أن تلقوه لأنه عيننا الباب ورقم الحديث الباب باب عشرين من الصحف رقم الحديث واحد ورواه الشيخ ايضا الشيخ هم هذه الرواية الا ان في سندها سهل بن الزياد سند الشيخ بي سهل بن الزياد بينما ذاك السند الآخر سند الكافي تام الرواية الثانية والتي هي ايضا تامة السند هم علي يونس قال كتبت إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام إنه كان لي على رجل عشرة دراهم هذا ما يقول ثلاثة ذاك قال فأسأل هذا يقول عشرة دراهم وإن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعه فاي شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولى هاتان روايتان اما هي روايه واحدة متواءه به تشفيش في المتن او انهما روايتان متعارضتان وهناك روايه ثالثه هذه الرواية, الرواية الثانية اللي قرعناها مصدرها نفس مصدر الرواية الاولى لكن الحديث الثاني بينما ذاك كان الحديث الاول وهناك رواية ثالثه هم في نفس الباب الحديث الثالث وهي ساقطة نسانة تقول لصاحب الدراهم الدراهم الاولى خل... هذا هذا حال الروايات نحن نعم نرجع الى ارتكاز العقلاء فنحن رغم ايماننا بمثليه كل شيء لكن كما اشرنا احيانا الارتكاز يخلق لي ضمانا بما هو أعلى من المثل حينما يكون المثل ساقط أو نازل كما في مثال الثلج الذي قلنا هذا بذلك الشكل يصير فمقتضى الارتكاز غمانه الدراهم الجديدة أو الأوراق الجديدة أو الدنانير الجديدة بلا إشكال وهذا الارتكاز نثبته على الاقل بقاعده الاغرار لو قلنا يعني اما ان نقول ارتكاز ارتكاز حق على حجة. ولا ولم يرد ردع عنه فلو ان احد الناقش قال احتمال الردع وارد لان الروايات متضاربه بعضها رادعة بعضها مؤيدة ومن يو يو الصحر. الصحر ال... الذي الحق يهو الصحيح فلعل الصحف هو الذي رادع احتمال الرادع وارد قد يناقش احد بهكذا نقاش عندئذ نقول زين هذا الارتكاص اورث حقا عقلائيا واسقاط هذا الحق يعتبر ضررا فبقاعده لا ضرر نثبت النتيجة ونحكم بضمان الدرهم الجديد او الدينار الجديد وبهذا ننهي بحث المثلي والقيمي بهذا ننهي بعد ذلك كان بحثنا قبل التعطيل دخلنا في شرائط المتعاقدين أو شرائط المتضايعين وبحثنا شرط البلوغ ثم التفتنا إلى أن هذا يخالف ترتيب مكاسب الشيخ الرنصاري فتصعب المطالعة على اخوه الحضار ولهذا عدلنا قلنا هذا نأجل ونمشي على ترتيب مكاسب الشيخ الأنصاري حتى والحواشي المكتوبة على المكاسب أو الشروح المكتوبة على المكاسب كلها ماشية على وضع المكاسب على ترتيب المكاسب فلكي يسهل على الحضار المطالعه والمراجعه قبل البحث المفروض ان نبحث وفق ترتيب المكاسب ولهذا بحثنا الولوغ ثم ترطفنا تركنا باقي شرائط المتعاقدين ورجعنا الى ترتيب الشيخ منصور انا كنت متردد انه هل هذا البحث اكرر باعتبار انه جايين بالبحث اناس جدد لم يكونوا ذاك الوقت أو لا أكرر. أخيرا صممت على أني لا أكرر. هذا نتفر. ضمنا هناك بحث مصدقي. هذا البحث المصدقي خارج عن صميم بحثنا. لكنه يعني مو مو محل البحث هنا. لكنه بحد ذاته بحث مهم. و قبل التعطيل ما أعرف تعرضنا إلى أو ما تعرضنا إلى ما أعرف هذا البحث المصداقي البلوغ خب نؤمن اجمالا بأن البلوغ شرطه عدم الحاجر مو انه البلوغ شرطه أن لا يكون مسلوب العبارة إذا صار مبالك إلى مسلوب العبارة كلماتنا من رجل هذا البحث من نكرر. ولكن يقينا البلوغ شرط عدم الحجر بالنسبة للبيع والشراء بصرف القران القرآن اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشتم فادفعوا إليهم أموالهم إذن بلوغ النكاح شرط والرشتم شرط و وإلى هذا الأحاد الآية واضحة ويبقى إشكال فقط في أنه هل اليتامى يشمل اليتيمات أو خاص بالذكور وابتلوا اليتامى يشمل اليتيمات أو لا خاص بالذكور يبقى هذا وهذا آه... احتمال الاطلاق هو وارد يقينا لان اليتامى جمع مكسر خصب مصطلح النحوين مجمع صادم، والجمع المكسر عادتان يستعمل في الاعام من الذكور والانات فتفسير ابتل اليتامى بمعنى ما يشمل اليتيمات تفسير وارد ومعقول وان لا وإن شككنا وقلنا انه لا هذا العلم خاص بالذكور أن اذا لا شك ان احتمال الفارق يعني ان في الذكور يشترط البلوغ في الاناث لا الاناث صاروا صاان افضل من الرجال ما يشترط البلوغ في شانين هذا الاحتمال خمار افريقيا يعني إن كان البلوغ شرطاً في رفع الحاج في الذكور الدكور يقينان بطريقة أولى فإلى هنا نفس الآية الشريفة تكفينا وما نحتاج إلى الدخول في في بحث الروايات والابحاث المفصلة التي بعثناها قبل التعطيلها من نكررها وما نحتاج إلى الآية واضحة ما بيشي الشيء المهم تشخيص المصداق ان البلوغ متى يكون هذا في الذكور الروايات صريحه في ان البلوغ القران يقول بلغ النكاح يعني جعل على البلوغ بمعنى بلوغ النكاح هاي بالروايات ذاكرين اربع امور اما البلوغ خمسة عشر سنه او الاحتلام او أشعر او انبت هذا أو أشعر او انبت شنو معنا المشهور في لسان الفقهاء يقولون على ان البلوغ ثلاثه في الرجل إما بلوغ خمسة عشر سنة أو احتلام أو انبات هذا ما ورد على لسان المشهور الروايات ذكر أربعة لأنه يقول أو أشعر أو أنبت إما العمر خمسة عشر سنة أو الاحتلام أو أشعر أو أنبت أنا أظن أن المقصود من الانبات هذا نبات الشعر على العانة والمقصود من أشعر الشعر على الشوارب وهما تقريبا متلازمان تقريبا فالذي ذكر ثلاثة لعله بسبب التلازم بين الثالث والرابع بسبب ثلاثة وإلا لغة هذا الأربع خب هذا في الدجور. وفي ذكور ما كفرت خلاف مهم انما المشكله وقعت في البنات حيث انني اسمع ان بعض ال... بعض العلماء الاحياء وما يدع اسمي اسمع ان بعض العلماء الاحياء لم يقبل أن البنت تبلغ المشهور يقولون البنت تبلغ ب سنين اذا انتهى تسعة سنين سواء حاضت او لم تحط سواء تزوجت او لم تتزوج حينما تصل الى تسعة سنين إلى سن حينما حينما واصل الى سن يعني حينما تنتهي حينما ينتهي التسع سنين واصل الى سن البلوغ هذا هو المشهور لكن انا اسمع ان بعض علماء الأحياء خالف ويشترط في بلوغ النساء في بلوغ المنات الحيض أو البلوغ الوصول إلى سن من تحيض وهي عالة للطعش سنة معتبار أن البنت عادة في حينما تبلغ بالطعس سنة تخيط فالمقياس الحيض أو, أو الوصول إلى سن من تخيط أو الوصول إلى أو أن تتزوج ويدخل بها زوجها فهل نقبل بهذا الكلام؟ أو لا نقول بما يقول بالمشهور هذا في حد ذاته بحث مهم هذا أنا أفكر أن نبحث هذا ولعله اتضح هذا من تضاعيف حديثنا قبل التعقيب لكن لم يكن تركيز التركيز على هذا إنما كان تركيز على أصل مسألة شرط البلوغ انا أقول لو كنا والايه المباركه وقبلنا ان الايه تشمل اليتيمات يعني فسرنا وابتلوا اليتيمات ما باعتباره جمع مكسر قلنا يشمل الذكور والاناث لو قلنا هذا اذا المساله محلوله منذ البدء فإن الآية واضحة في أن المقياس بلوغ النكاح وبلوغ النكاح في البنات فقهيا من الضروريات أن بلوغ النكاح في البنات يكون بتسع سنين يعني كل بنت بلغت تسع سنين يجوز تزويجها يقينا لا أحد خالف في ذلك ويقال أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنا في وهي عمرها تسع سنين وعلى كل حال هذا أصل المطلب مسألة أن بلوغ النكاح في البنات بتسع سنين ممرد خلاه من واضحات الفقه فاذا ضممنا هذا إلى الآية المباركة وفسرنا الايه قلنا اليتيما باعتبارها جاء كسر تشمل اليتيما اذا المقياس بلوغ النكاح يعني بلوغ تسعسن والروايات إذا تعارضت فنحن فالمر... نرجع الى القران اما مرجعا او مرجحا وسنت المشكله إنما المشكلة تقع فيما لو قلنا أن الآية خاصة بالذكور وابتلوا اليتامى ما معلوم أنها مطلقة وتشمل اليتيمات فنتفرط في الرجوع للروايات والروايات بها تعارض فكيف نجمع بينها وماذا نفعل فهنا نحتاج إلى بحث وهذا ما نبحثه غدا ان شاء الله